رواه البخاري ومسلم الحديث ثالث عشر حديث كطورا يا صدحي عن أبي حمزة أبي حمزة أي بخاري مسلم كوريين آنس بن مالك أبي حمزة هو قياد آنس ابن مالك آنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله رسول كإله أديقه سيها صلى الله عليه وسلم آنس بن مالك طورا سرأ ينبق أخذ ميني صلى الله عليه وسلم markii madiina uu nadgo yimid ayaa hooyadii is u keentay ummusulay binti milhan ahayd is maadiga uu keentay sallallahu alayhi wasallam sagaa agona 13 sanejire 13 sano nadi u xidmeeyney wuxuu iri weeyay in nadi go wax aan sameeyay imaadi waxan hadu sameeyay sidii weey waxan cadayay oran sameeyna hadu waxay ka qaataan خلق النبي اويناك بدن صلى الله عليه وسلم خلق وين النبي كوسم ما على خلق عظيم سبح الله بعيد سوف امرك ارتقف ابن ادم ا فورا سن والف ان لا سن انه كنه ستقابل ما دخل بر هو كقابنا اما سوهو سميسدي ليره انه سخصينه او امره سدي كو كان ما دخل من دارن كامل من نوب لكن وحي تسيدا خلق النبي صلى الله عليه وسلم تاسنا وحي بيش وعسقن و Oda jaa, kutiritab, kas ta on mummi, minu matega ku خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي النبي كوليه صلى الله عليه وسلم قال النبي نهيدي لا يؤمن أحدكم طفئن إنكمد مر ما يسنى الله يا رسول حتى يحب إلا أولدك الله لأخيه قفك وللكيسا ما يحب وحا أولدك عليها لنفس النفس الدين رواه البخاري ومسلم الحديث كوليه أنسم الله يقوله النبي صلى الله عليه وسلم qofka marhumayn iiman kille garrebay ila uu leeyahay calaaqada qofka walaalkiisay muslimka ah waxa uu la jeel yahay nafsadiis hadiskan marka waa qaadida weyn oo dadka muuminiinta ah waxa weeyaan calaaqada ka dhaxayda isku xirnaanta ka dhaxayda tusayid waxa ina taahay waxa weeyaan qofka muuminka wax kasta oo oo naftiisa leeyahay inuu la jeclado qofka وعقضته وانفي سلني يد هي 35 وان انه لن تعاد قفك كالمسلم كهو ولا الكيس وان انه لن تعاد marka wa qaacida way hadith kana waxaa faasireeyaa riwaayad saxiixa oo imaam ahmed muslim kiisoo wariyay ayaa faasireeyaa riwaayadaas ayuu faasireeyaa oo riwaayadaas waxa uu wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam laa yabluqu abdun haqiqata al-iimaan adon ku gaarin حقيقه ايمانك حبا يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير الا ادت لجعله وهو نفسه لجعله خيرك مره روايه دا سو له معنى ابيس مره كوبه نفي قدو ايمانك لقى انفيه كا قف كا أن كان لجعلان قف كلو ولالكيسه وهو نفسه لجعله ايمانك لقى انف نذ في صلى الله عليه وسلم او يري مره إيمانك في الأنفياي محلولك إذا هو فصلت الوادس وهو حلولك إذا حقيقة الإيمان هو كماله إيمانك وادركات إيمانك هو شيء واحد أما وادركات صدح أنا لله قيبيان وأهل سنة الجماعة يقول قيبيان إيمانك صدح شيء مسكساري وإتقاط يقوم يعمل ومكسك الحوض بلي هاي وهو هو ينصدح حضورك لليه اليمان واجب اصل الايمان واصل الايمان وهدي لو اييمان كدما لاوينا كما شيخ الاسلام ابن تيميه يقيد كبا ان يقيدين هدي لو وايو ايمان كدما لاوينا كذا اعتقاد في قلبك اه قلبك انه حقك تعيده ارفتنا ابو عبد الواقده توحيد واصل ايمان واكف اي فكوتان الله كما عبر. لكن هدي لو يؤثر ايمانك الا وي وي واعماشي ظاهر كواكف كيدي واكف كيدي ظاهر قاره شلصون كي اوكله حجكي اوكله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله بر الوالدين وحويان و أعماشي ظاهر كأيض و نس عديينا اللي هين كتريد دوني كفر طيب لصلاة أيضا المحرمات كنت كتكس و إيمان لغار ربو ويكي نكوة ها دي الله ويينا إيمان كان نقصاما يا نقصام آتكم مضان أيضا عقوب أي نقصاما صدح كماله المستحب إيمان كقير كميده لكن سمع ووامحين اذا من سنوينك نتسمعيه ده سنوينك صلاة سنوينك صداقة سنوينك صنقة سنوينك حاجك سنوينك اوتيهاتك سنوينك العمر بالمحروف وانا يعلموك إلا مره ويواجه من وصنه سنوينك الكارتاء سنوينك سنوينك سمينتوا وإيمان وانا إيمان سنة وإيمان سنة سنهده taayda markan muhiimay ciiso shaqa alislamni taymi yaa ku sheego fatawahu mujallad katadarat kitab aliman ku sheego imanul ausul wa dawr maluga sheego dawr maluga sheego en halkaan uu ku sheegayo alhafid muhtab alhanbali wa waxay tahay iman ka markan la anfiyu waha alanfina waa laba قفكاتو النبي دعا قفكا مو عاص يالا مو من معهم لبشا يمت إلا إن غي أنفيري إيمان كأكثر كي سؤولي الإيمان بمالك وقال إيوه أصدو إيمان, إيو إيمان كأكثر كي سيحا يستح إلا غي أنفير كمال كي واجب كي لما ما سألنا في ابن رجب الحنب اللي هو عديري فإن كثيرا ما ينتفي إيمان كإبدا هو أنفوما لانتفاع بعض أركانه وواجباته arkanti iyo asalti iiman in gala ka midu maqay inyo arkanti iyo asalti waajo laakiin waxa maqan wax weyn waajibaadti wax kamid laakiin sida xaqul islaam inteeyu kulay qitaabul iimanka sunna iimanki sunnada qofka ka tago marna ka taate sunnada kuma soo aruurin ayadoo leey muumin ma qof ka saado ayadoo waxu ka taaytay shees sunna ee marba haddi la qofka sidaasi waa uu ka tagi baa shay waajib ah wa iimaanku waajib ama wa asalu ka damaan laa laa sumidi lama laa sumidi marka xadiifkeen iimaanka madugu ka enfii qofkan la chaal aanba ta muuminiinta wax uu nafkiisa la jicliin wa ka enfii iimaanka laga enfii ma han asuu iimaanka wa galma ee waxa ween iimaanku waajib ah oo kamaalki waajib ka ah uu halaa حقيقه الايمان ايمان حقيقه ليس غريما حتى يحب اله الله تعالى انك هو حقيقه لمن هو كماله تاسويه وهيكرا عطى لي روايه باسو وها اعطنا فاده لشيء او اعطت لشيء لانيده وها حقيقه مثلا عطنا فاده على الشرطه اش هذه يا بقف السهاده نفته هذه عشان ما نكسي نقيش بقف سكبت السهاده ma noqdo ma wa iman anaba kala chaalaata ayagu inay qeyila oo tiraado dadkaan inay qaadhelan waxa ma la iman taas way dam kala wa iman nasha wax lagaad la iman ma hadnaaba tooma kala chaalaata ewa iman laan we marka xadiiska saadeeyo min al khayri u yirmadu sallallahu alayhi wasallam ma yihiib ان نفسها وين بادغ قالو دليل سماع اون لو داقريين واين المؤمنين تو كان نمدغ كل مخاد نفتا لا جيلش مالكا ان لا تاب لا دين لا خيان لو حدد ضمان ان مالكدو واينع المؤمنين انت تصلك علاقات او كان رد كلام هذه كلمه ايمانك كوو واجب ما هي الايمانك وكان لكنه كوو واجب ليش اخو واخا marka imaanaya hadii imaan ka nu ana qof u في لا قيل يا اي صنق لي امام النووي رحمه الله حديث كما شرحه واكث النقلي غزالي حسك وشيائاتنا لذلك اد هو يريد ان يتمنى زواره نعمه الغير وحصولها لنفسه فك لا تصنع نعمه حيثه اذا تخلص ان الشيء كسووريت اديكو سووريت سواء كمال اكثر استهامو ميل بنان ثالباب اي يتمنى زوال النعمه في الغيب وان لم تحصل له انو اسكه من قال اني ان واي عاصمات ضقاله علم سمعت يا واجب فعن مسؤوليه وحو كانت شرباً بكانهوري والأساقه لكي قادميها اللي سي صده لا يوجد على أساقه إنهم عدوا كسير لكنه يوجد إليه إنه سنكفعنا دو بقال هايستو ويوجد نفسنا إنه كتاق على بناده فخر إنه نغضا مرم آه لكن إنه أساق على بناده مخف دو وحوين علمي أي فهي لا يوجد على علم العام إنه جاهل مخفض لكنه يوجد علم بناده جاهل الشيخ يوجد روانهم عده هايستو لكنه يوجد سنكف كاسنا سنوه حران كل حي الا قسم قالو ديدين اهم يقسموا رحمه ربك نحن قسمنا زينهم عيشه رب يا قيريه سوما سيماك ابو الخير سالئ عاربه كل خطوه و حران مره كل خطوه و و حران مره مره وحا سو او ايمان كيل غبيه ري ما مروا ما يسنوا يحق احدكم قفل كميطه حتى يحب اله ولا جعلنا ليقيه ولاكي مسلم كان كفصرمي نوويس وولاكي غالك حتى سوغله او ولاكي ملامه مركز نغدخاي داايت نصل فيه كديك مره ولذا ست ريت دوكويري وها ناس سوغليه وها ويان ان غالك لاج علاتهو اسلامه لنا فادا سوماهم ابو بكر اسلامي ملهج خليب انتسوي لكن ميلك اسغ ما ina dun waxa waxa soomaali loogu eegal oo la ilaahu islamay wadawaf laa u soo islaam inta saab suma laakiin hadiska walaal tinimada daahir waxa ah in islaamimada loo la jeedo walaalkaaga muslimka oo qeyrka sanadta la jecel وكم يبقى طب كان انه الايمان العام مره ان اسلام نما لا ان شاء الله تو وريده الهينا اوو باريدو ودعيدو كان الهو اسلام نما وافجي تاس واسح واسح لكن قيراك لو حبلك تعلمي قيراك لكن ممكن قير قرطان الله جعلانه شرطه ضمن من الدباسه تقعدو ان كنخدو قودبصتو وين